أنه أنزل هذا القرآن بالحق أي متلبسا به متضمنا له فكل ما فيه حق فأخباره صدق وأحكامه عدل كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكيف لا وقد أنزله جل وعلا بعلمه كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه الآية وقوله وبالحق نزل يدل على أنه لم يقع فيه تغيير ولا تبديل في طريق إنزاله لأن الرسول المؤتمن على إنزاله قوي لا يغلب عليه حتى يغير فيه أمين لا يغير ولا يبدل كما أشار إلى هذا بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك الآية وقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين الآية وقوله في هذه الآية لقول رسول اي لتبليغه عن ربه بدلالة لفظ الرسول لأنه يدل على أنه مرسل به قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث طرا هذا الحرف عامة القراء فرقناه بالتخفيف أي بيناه وأوضحناه وفصلناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل، وقرأ بعض الصحابة فرقناه بالتشديد، أي أنزلناه مفرقا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة، ومن إطلاق فرق بمعنى بين وفصل قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم الآية، وقد بين جل وعلا. أنه بين هذا القرآن لنبيه ليقرأه على الناس على مكث أي مهل وتؤدة وتثبت وذلك يدل على أن القرآن لا ينبغي أن يقرأ إلا كذلك وقد أمر تعالى بما يدل على ذلك في قوله ورتل القران ترتيلا ويدل لذلك أيضا قوله وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقوله تعالى وقرآنا منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده على حد قوله في الخلاصة فالسابق صبه بفعل اضمر حتما موافق لما قد أظهر قوله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أمر الله جل وعلا عباده في هذه الآية الكريمة أن يدعوه بما شاءوا من اسمائه ان شاءوا قالوا يا الله وإن شاءوا قالوا يا رحمن إلى غير ذلك من اسمائه جل وعلا وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع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 سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع أنهم تجاهلوا اسم الرحمن في قوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن الآية وبين لهم بعض أفعال الرحمن جل وعلا في قوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولذا قال بعض العلماء إن قوله الرحمن علم القرآن جواب لقولهم قالوا وما الرحمن الآية وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة الفرقان قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الناس على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لأن أمر القدوة أمر لاتباعه كما قدمنا أي يقول الحمد لله أي كل ثناء جميل لائق بكماله وجلاله ثابت له مبينا أنه منزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء سبحانه وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرا فبين تنزهه عن الولد والصاحبه في مواضع كثيرة كقوله قل هو الله أحد إلى آخر السورة وقوله وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وقوله بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الآية والآيات بمثل ذلك كثيرة وبينا في مواضع أخر أنه لا شريك له في ملكه أي ولا في عبادته كقوله وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الآية والآيات بمثل ذلك كثيرة ومعنى قوله في هذه الآية ولم يكن له ولي من الذل يعني أنه لا يذل فيحتاج إلى ولي يعز به لأنه هو العزيز القهار الذي كل شيء تحت قهره وقدرته كما بينه في مواضع كثيرة كقوله والله غالب على أمره الآية وقوله إن الله عزيز حكيم والعزيز الغالب وقوله وهو القاهر فوق عباده والآيات بمثل ذلك كثيرة وقوله وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما شديدا ويظهر تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه والمسارعة إلى كل ما يرضيه كقوله تعالى لتكبر الله على ما هداكم ونحوها من الآيات والعلم عند الله تعالى وروى ابن جرير في تفسيره هذه الآية الكريمة عن قتادة أنه قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغير والكبير من أهله هذه الآية الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية وقال ابن كثير قلت وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز وفي بعض الآثار أنها ما قرات في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة والله أعلم ثم ذكر حديثا عن أبي يعلى من حديث أبي هريرة مقتضاه أن قراءة هذه الآية تذهب السقم والضر ثم قال إسناده ضعيف وفي متنه نكارة والله تعالى أعلم أيها المستمع الكريم كان هذا نهاية حلقتنا في هذه الليلة وبه نهاية تفسير سورة بني إسرائيل ويكون لقاءنا القادم إن شاء الله في تفسير سورة الكهف فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته